خانتني اصواتي يا صديق ولم تعد حنجرتي مكانا آمنا لها لتستظل فيه بعد عناء السفر وطول الطريق صوت فرحي الذي يسارع في الانطواء تحت ناظريك ويرتجف عندما ترف أهدابك ويخبو عندما تغي أما صوت حزني الذي أتدثر به كلما أصابتني نوبة فقدك فيأتي مهزوزا محموما مريضا هبني مولودا كصمتي يولد على الفطرة لا يعرف إلا الصدق ولا يرتجي غير الأمان هبني حرفا كصمتي متفردا كحرف علة يهوى السكون ولا يقبل بالشده أو منكسارات الكلام صمتي يا صديقي ليس قهرا أو خوفا أو شحا في الحديث أو جهلا مني بمخارج الحروف والعبارات الصمت هو أن تكون حرفا لا يكتب وكتابا لا يقرأ وثرثرة لا تسمع وصوتا لا تقاس اهتزازاته الصمت لغة متمردة وعملة نادرة لا تصرف في بنوك الحروف والأرقام هو يا صديق المعركة الوحيدة التي تخرج منها واثقا بالنصر لأن لا أحدا سواك يعترف بالحروب الهادئة فهبني طيرا كصمتي يدعى حمام السلام يدعى حمام السلام